ولا يؤلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكثابه إثما مبينا ألم ترين الذين أعرضوا نصيبا الذين أولئك الذين لعنهم الله ومين يعلم لانه فلن تجد لهم نصيرا ام لهم نصيب من الملك فإذا يقتلون الناس قيرا ام نَ <تصفيق> <تصفيق> No, no, no.